قُرآنَ الْمَجِيدِ بَلِ الْعَجَبُ أَن جَاءَهُمْ مُنذِرٌ مِنْهُمْ فَقَالَ الْكَافِرُونَ هَذَا شيء عجيب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 بل كذبوا لَمَّا لما جاءهم فهم في أمر مريج أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج تبصرة وذكرى لكل عبد منيب ونزلنا من السماء ماء ارْكَا فَأَنبَتْنَا بِهِ جَنَّاتٍ وَحَبَّ الْحَصِيدِ وَالنَّخْلَ بَاسِقَاتٍ لَهَا طَلْعٌ نَّضِيدٌ رِّزْقًا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 وَأَصْحَابُ الْأَيْكَةِ وَقَوْمُ تُبَّعُ كُلٌّ كَذَّبَ الرُّسُلَ فَحَقَّ وَعِيدٌ أَفَعَيْنَا بِالْخَلْقِ الْأَوَّلِ بَلْ هُمْ فِي لَبَسٍ مِّنْ خَلْقٍ جَدِيدٌ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 ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد وجاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد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 فَكَشَفْنَا عَنْكَ غِطَاءَ بَصَرِكَ الْيَوْمَ حَدِيدٌ وَقَالَ قَرِينُهُ هذا مَا لَدَيَّ عَتِيدٌ القي يا في جهنم كل كفار عنيد من الناع للخير معتد مريد الذي جعل مع الله إلها آخر فألقياه في العذاب الشديد قال قرين ربنا ما أطغيته ولكن كان في ضلال بعيد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 هل انتلأت وتقول هل من مزيد <تصفيق> وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد هذا ما توعدون لكل أواب حفيد Man khashiya Rahmana bil-ghaybi waja'a bi-qalbin muneeb udkhuluha bi-salamd dhalika yawmul ma yashaa اينا مزيد وكم اهلكنا قبلهم من قرنهم اشد منهم بطشا هم اشد منهم بطشا فنقبوا في البلاد هل من محيص ان في ذلك لذكر لمن كان له قلب ان في ذلك لذكر لمن كان له قلب السمع وهو شهيد وَلا قَد خَلَقانَ السَّمواتِ وَأَرضَ وَمَا بَنَهُماَا فيِي سَِّةِ أيّ وَماَا مَ السَّنَ مِلُغُ فَصْبِرْ عَلَى مَا يَقُولُونَ وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ وَقَبْلَ الْغُرُوبِ وَمِنَ اللَّيْلِ فَسَبِّحْهُ وَأَدْبَارَ السُّجُودِ وَاسْتَمِعْ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 يَوْمَ تَشَقَّقُ الْأَرْضُ عَنْهُمْ صَرْعًا ذَلِكَ حَشْرٌ عَلَيْنَا يَسِيرٌ نَحْنُ أَعْلَمُ بِمَا يَقُولُونَ وَمَا أَنْتَ عَلَيْهِمْ بِجَبَّارٍ يَكِرُّ بِالْقُرْآنِ مَن يَخَافُ وَعِيدِ